هو الذي إذا, رأى،, إذا رأى،, رأى المسلمين إذا رأى المسلمين في أمنا وأمان وسكينة واستقرار لا يرضى بذلك دالك. ولا يسعد بذلك دالك. ولا يرضى بذلك دالك. تبتعلموا, دالك. دالك. دالك. تبتعلموا تبتعلم إن هذه الانتفاضة أو هذه أو الثورة أنا لا أقولها مصارحة هذه الانتفاضة وهذه الثورة كانت في البداية يشوف بعض الأشياء إن شاء الله فضلت على دخل الإخوة لترشيدها لترشيدها فلم نسمع ليلة أمس اي سوء او اي اصاب بل كل يعني واحد اثنين ثلاثة وعشر من ضمن الملايين, الملايين ما فعل شيء اخذ وقلق بايدي هؤلاء القادة من الجيش ليؤذبوه فكانت, فكانت مظاهرة باسماء العالم عالم. او هذه أو انتفاضة باسماء العالم سمية طيبة لينة لكن ابن منافقون غير ذلك فاخذوا يقلبون ودبلون بلي يبدأ تقليب هؤلاء باتفاق مع مولاي المجرمين, المجرمين او منافقين من ان يحرضوا المسلمين على بعضهم ويجروا, ويجروا مع الناس عشان يخطط حذروا النبي بالنابل فيضرب هذا وضرب هذا والحل هو كرام كرام الحل هو الكرام ان الجميع